Allah, O Allah, O Allah, O Allah, what we do from the world and what we do from the كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطاهنا بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الآدم وما نعانيه Allahu yadamu ma naskhu min alam, wama nugaanihi كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى أغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الآدم وما نعانيه من ضيق Vi äger oss i våra كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطاهنا بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الآدم وما نعاني Och vad vi har känt, och vad vi har känt, och كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطاهنا بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الآلم وما نعاني Läck-i-n-na-fih-i-dön-n-la-y-uh-i-buna من فضlih قبل السؤال وكم بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقى الله يعلم ما نشكو من الألم وما يا هو أنت رجع اليد بدل عمي كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى أغنى وحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الآلم وما نعانيه من ضيق ومن سقم الله يعلم ما نشكو من الآلم لكن لنا في ظن لا يخيبنا حاشا هو أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاء من فضله قبل السؤال وكم أعطاهنا بمحض والكرمِ الله يعلم ما نشكو من الأدنى وما نع.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 الله يعلم ما نشكو من الآدم وما نعانيه من ضيق ومن سقم الله يعلم ما لكننا في ظن لا يخيبنا حاشا هو أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى لنا بمحط الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الادمين وما نعانيه من ضيق ومن سقم الله يعلم ما نشكو من الادمين nu gani min zig och min sätam, men ان جوتي والكريم الله يا من نشكو لكن لنا في ظن لا يخيبنا حاشا هو أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطاه نبي محض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الآدم وما نعانيه من ضيق ومن سقم